بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ هُوَ الذي خلقكم فَمِنكُم كَافِرٌ وَمِنكُم مُؤْمِنٌ والله بما تعملون بصير خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير Yâllemu ma fi s-maati ve al-ardı ve yâllemu نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم ذلك بأنه كانت تِيمُ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالُوا أَبَشَرُو يَهْدُونَنَا فَكَفَرُوا وَتَوَلُّوا و الله غني حميد زعم الذين كفروا اللى يبعث قلبى وربى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 وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَل صَالِحًا يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُدْخِلْهُ الْجَنَّاتِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ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 Valladin kafır ve kذذب بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير ما أصار مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم وَأَطِعِ اللَّهَ وَأَطِعِ الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ أَنَّ اللَّهَ يُؤْتِي الْأَمَانَةَ لِمَن وعلى الله فليتك للمؤمنون يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدو ولكم وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ و الله عند جو أجر الناضئين فاتقوا الله مستطعتم وسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم وَمَن يُوقَ شُحْعَ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ إِن تُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعِفُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ